سَنَوāti وَالْأَرْضِ جَاعِلَةً لَنَا آيَاتِ رُسُلًا جَاعِلَةً لَنَا آيَاتِ رُسُلٍ قُلِ ಅದಿ xmlns انزلو للناصيف السماء والكورد الارض جاعذ البلداء ايتجي رسول ان اولي انجينها بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ها يستح الله للناس من رحمة فلا منسك لها وما ينسك فلا مرسل له من بعده هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا la هل من خالق غير الله اعوذ بك وَإِذْ كَرَبُوا كَمْ فَانَ قَوْمِكُ إِنْ تُرْسُلُ مِنْ قَبْلِكَ وَعِندَ اللَّهِ تُجَاوِرُ ಒ انما يدعو حزبولين يكونون من اولي الذكر الذين كان ವದ್ ಮೀ الذين يكنون سجين انت لهم عذاب شديد ونذكر اولئك هم طلب وللنا نلو ثاني حويا مفعول ولنتي ಓ <todic> ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕು وَمَا هُوَ إِلَّا مَرٌّ مِّمَّا مَرُّوا دَائِمًا تَفُّمُ مِنُّ أُمُورِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ و مريم تنوي البحر <تصفيق> ذلكم الله ربكم له الملك والذين تجعون إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يرككم وانا ينبؤكم مثواكم بير يا ba ಹ್ಮ್ <tries> want you to وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِن لَّمْ يُحْسِن فَإِنَّ اللَّهَ يُحْسِنُ إِلَيْهِ